من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيسر تسديلات الهدى الإسلامية أن تقدم لكم إصدارها الأول أنا شيد خلاد راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان ينفع به من سمعه انه سميع مجيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فَارْحِمْهُ بِمَا أَسَاءَ اللَّهُ إِنْ فَضْلِ وَاسْتَذْكِرُونَ بِالَّذِينَ لَنْ يلحقوا بِهِمْ لِلْخَلْفِ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ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 فإليك يا من أعدت لنا ذكرى أسامة وسعد وصلاح الدين قالوا رحلت وناظنت كراحل و قالوا رحلت وناظنت كراحل ما زلت عند ربك عادل ما زلت عند ربك عادلو. حيا عند ربك, عادلو. حيا عند ربك عادلو. حيا في القلوب بأثرها مازلتحيت القلوب بأسنها، لزال وجه كنوره ما زال وجهك نوره يتناثل، لزال وجه خلا دخليد في الجنان بجسمه وغدا إلى حول الحسان يقابل خلا دخليد في الجنان بجسمه وغذا إلى حول الحسان يقابل وغذا إلى حول الحسان يقابل لبى نداء في السماء مدويا لبى نداء في السماء مدويا يطوي السرى نحو الرغوي النازل يطوي السرى نحو الرغوي يطوي السرى نحو الرغوي دار الحياة ونا بها من لذة دار الحياة من لذة وتما الى دار الخلود يواصل وتما الى الخلود يواصل الخلود يواصل قد ودع الاحباب اسبق واكبر قد ودع الأحباب برقظهم قد عل قرائتي وهو يجلجل قد عل قرائتي وهو يجلجل قد وهو سأل إلى مشهادة بسليه سأل إلى مشهادة بسليه فأجابه النؤ فأجابه النؤلاء هو يسأل فأجابه النؤلاء لما هو يسأل تاجره مولانا لا ويسالوا ان الشهيد له الخصال وحده ان الشهيد له خصال وحده يعتز فيها في النعيم وينهلوا يعتز فيها في العين وينهلوا يعتز فيها في العين وينهلوا فليحل الاهلون عند شهيدهم فليحل الاهلون عند شهيدهم ولياضر فهو الشهيد الباسل وليصدر فهو الشهيد الباسل وليصدر فهو الشهيد الباسل وليعلم ان شنيذ بنانهم وليعلم ان الشهيد بنانهم وشفيهم يوم القيامه يثفروا وشفيهم يوم القيامه يثفروا وشفيان إن سارقها البسيط إنه إن سارقها البسيط إنه يلقاهم عند اللقاء المقبل يلقاهم عند اللقاء المقبل رباه بارك في السماء شهيدنا رباه بارك في السنة شهيدنا واغفر له من كل ذنب عاجل واغفر ذنب واغفر له من كل ذنب عاجل